بسم الله الرحمن الرحيم فاسمين من تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شان انزل عليهم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 مستمعون فات فاتيا في العون فقولا اننا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم ن ربك فينا وديدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين